على الله توكلنا وترى خافقي مسرور ابي شوفه الباري وجنه وحوريه ركبنا جواد الموت تناوي يدك السور ابانسف وبهدم كلثك نصيريه ابشوي عدو الله وبجبر خفا مكسور نجيهم بنيران وسود غماسية على الله توكلنا نب الخلد يا منصور فلقنا نسقناها بروح فداوية أبش في غليل اللي غدا ضايق ومجهور وبسوي بدار الكفر هزات نرضية أسى الله يتقبل وسامر عيون الحور ولا عاد بهم ولا ضيق نفسيا وفي الجنة انهارا تحتنا وفيها قصور وفيها من الأولو مناظر خياليه معنا رسول الله وسكننا في اهل الدور وكل الصحابه وسط جنة خلدية سلامي على من هو بغى العز يا منصور يبي شوفة البري وجنة وحوريه